قال افَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ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 وكنا بكل شيء عالمين وَمِنَ الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دُونَ ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَلِإِكْرَامِ الْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصالحين وَدَّون إذها بَ مغاضبًا فظَنأَلَّ قذِرَ عليههِ فَنادَا في الظرماتِأَ إها إللا أن تَ سُبحك فَند في الظلماتأَ إِها إلاا أنْ إلا تَ سبحانكَ إي كنتُُ منِن الظالمين فستَجبنَ لَهُ وَنجنهُ منِنَ الم وَوكذَلكَ نُنجِ المُؤمننين وَذكريا إذناذا رَبهُ ربّ لا تذرني فرد وأأَت خير الوالثين فسجبنا له وَوحبنا له يحييا وأصلحنا له زوجة إنهم كان يساارعون في الخرات وَيدوننا رغب ورحب وَوييدنا رغب ورحب وَوكنا خشعين. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ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 لو كانََهَا أُل إِآالهَ تمََّا وَرَدُهَا وَكُلّ فيِيهَا خَالدُون للَهُمْ فيِيهَا زَفِرُ وَهُمْ فيِيهَا لا يَسْمَعُون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 يومنَط السم أَكَ ط السجّ للكُتبَ كما بدأ أنأَلَ خَق ن عيد وَعددًا علين إن ك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 وَإِنْ أَدْرِي لَنَ هُوَ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ حين حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ